Listen, I is... بالنفر الله ينفر من يشاء وهو العزيز الرحيم وقد ما هو عظه ولكن أكثر الناس إذا يعلمون يعلمون ضايرا من الخياة وهم من الآخرة هم غافلون أولم يتفكرون is وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ وَلَن يَنفَعَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَا <تصفيق> يَخْلُقُونَ الخاية من الميت ويخرج الميت من الخاية ويصير الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. و I'm <laughs> freaking Foço junta ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره <تصفيق> ثم إذا دعاكم دغوة न र والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأغلاق السماوات والأرض وهو العزيز وربنا انكم ما من انفسكم ماتكم آخسناك كذلك فصل الآيات لقوم يفصلون بل تف الذين ظلموا أهواءهم بغير ظلم فمن يهدي من أضل الله وما يا للدين خليفة ثقارة الله التي فقر. من مات رحمة أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَأْبَطُ ثُرَيَّا و well, سبحانه وتعالى والذي يعملون أنهم يرجعون قل في الأرض كيف كان a mm -hmm. ونید شن جَئَ يَرْسُلُهُ بِأَمْرِهِ وَإِثْبَتَهُمْ فَرضُلِي وَإِذَا فَتَغُوا مِنْ شَأْنِهِ وَلَا حقا علينا نعصر المؤمنين الله الذي يرسل العياح فتثير Oh, yeah. Jill. يا لوكمه هم المجربون ما لبسهم غير ثرى، كذلك كانوا. وقال الذي نؤتى العلم والدين لا قدر وقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله رسميرنا وعد الله ان خص ولا كان الذين لا يؤمنون